<تصفيق> من <ومعوزة> غلط <تصفيق> هذا كتابه صحيح ابن مسلم رحمه الله وهذا نحن في كتاب الصلاه الباب ال10 باب نهي الماموم عن جهله بالقراءه خلف امامه يعني إذا كنت انت وراء الامام سواء في سريه او في جهريه والصلاه على الاذان والمؤمنين وتصل صلاه الاذان والصلاه النفي اقرا بسر كبر بسر اذا قل سمي الله رب ربنا ولك الحمد بتقف سره ما تشوش احد ناس تشغل المصلي حتى تكبيرات العيد الزوااج تكبرها الناس جهر والسنة أنها سر الإمام هو الذي يجهر ما عليك أنت أنت مأموم فلماذا تجهر لا في, في ولا في تكفيلات ولا في, في الانتقال إلا ما مأموم تسر شبه الحديث هذا وفي هذا الباب كان نبي عليه الصلاة والسلام يصنع إحدى صلاة العسين صلاة الدورة والعاصر فكان <تصفيق> بيقرأ صلى الله عليه وسلم بصورة بغير فتحه واحد من وراء النبي عليه الصلاة والسلام سامعه بيقرأ بنفس الصورة فقام بيشبك معه والله ما انت بتسويش على الإيمان انبغيث تتخلط على صورة المابل صورة المابلين انت بسرك انت بأموم تسمع الناس ربنا ولكن الحمد وبعلن ايه والشكر لازم يخدمي ده فمكرمت شكرين فيد هي والدة لك اجتام ولك السجنة ولك حديث ضعيف ولا حسن ولا موضوع ولا حسن إنه من عندنا بس إنه يقول ربنا ولك الحمد بس عايز تزيد بقى من عند النبي عليه الصلاة والسلام ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا ضئيما مباركا فيه تشكر الحمد والشكر لازم كلمة الشكر وتسمع الناس تقول ايه هي منها جاءت أصدر منش أساس إلا استحسن المصدين وتورطوه عن بعض من بعض هذه مشكلة احنا زوجت في الصلاة اشياء ولا دي لم ترم حتى بحديث موضوع هذه مشكلة فعلا. فالحمد عامل من الشهر ها يدخل يدخل ربنا ولكم خلص اتضح لكم هذه مقدمة لهذا الناس يقول امام مسلم رحم الله حدث انها سعيد ابن منصور بابا اثمان خلاصات نزين مكة ثقة مصنف وكان إلا يرجع عما في كتابه وثوقه يعني لما يحدث ها وهو يقرأ من كتاب تمام ويقرأ من كتاب متأكد مما في الكتاب يقول خطأ لا أنا صار لشدة وثوقه دارقل لو رجع مرة مرة يتركوه المحدثين كده ولو طواعهم مرة وفي الثانية والثانية ما خلاص اندل على سوحر كل شوق يخضر كل شوق يقدموا اخر يجيب اواخ الحديث في اوله و اوله في اخره او زد و انقص خلاص انتبعنا لما هذا اللي شدت وثوقيه بكتابه لم يكن يرجع لانه متأكد قال حددنا سعيد بن منصور وكتابة بن سعيد كلهما عن أبي حواني والوضح ابن عبد الله ليشكل قال, قال سعيد حددني أبو حواني عن قتاد ومن جعم السلوسي أبو الفطاب ولد أكمه عن زرالة بن أوفر والعمير الجرس ثقة عابد من البصر قاضي البصرة معروف بالعيبات والورق والبكاء عن عمران بن حصين ما كن ليته وعرفتوه لكم 20 درهم قالوا له درهم جيد ابو نجيد عمران بن حصين ابو نجيح قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الظهر او العصر فقال لكم قراءه كان في سبع ربك الاعلى واحد لو أنه بيطرق في السنة ما بيش كان فهذه المشكلة بيلقط مع الإيمان صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أبوه يا عصر وقال لكم كرى خان في السابع صلى, صلى, صلى وقال الرجل أنا ولم قلت بها إلى الخير قال قد علمت أن بعضكم خال جنيهان لن ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أصل القراءة انما ينكر عليه جهر والمنازعة والمخلطة والمخالجة في بعض الرويات قد علمت أن بعضكم نازعنيها تقيل عليهم واحد يشد معي في الصور ليجهر وأنا أفر إذن بيشوش على الإمام وفي بعض ما لي أنازع واحد يشد معي الصور ما لي أنازع ينزعني إذا ما ينبغيش أنا من المخالفة للإمام لشيء متابع الإمام متابع الإمام من تفسيرية تقرأ السر في الجهرية هل أحسن أن تمشي ففي إن صادق التضبر والتقرم والتعب وهذا مذهب له وجهت ومن أخذ بخلاف المقرة لا حرج عليه لكن سرك لا تشغل كم حديث ترانا ايها الاخوه الكرام عند صاحب المريضه كم حديث ترانا واحد حديث من, من صحابة. سعيد. الصحابه وتعرفه سعيد غيره من الصحابه الصحابه شيء ان شاء الله ما شاء الله من الان الاسلام انك حالا اه سيد زوار الدعوه فاضي البصر وعنه من؟ ختال وعنه من؟ ألي و... والله من عبد الله يشكو لي أحسنت ثم بالحريف الذي يلي يقول حدثنا محمد بن مثل أبو موسى العنس موقع بالزمن محمد بن بشار غندار وكان كفرسي ريهان قال حدثنا محمد بن جعب غندر ربيد من؟ ربيد حدثنا شعب عن قتال قالت نمعت زرار ابن أول يحدث عن عمران ابن حصير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه رجل يقرأ خلفه سبح ربك الآخر فلما انصرف قال أيضا قال آر أو القارئ احنا ما يجد هذا احيان احيان امام يقرأ الصورة اذا زلزل زل. واحد وراكدة اذا زلزل وشغال وبيدن ومفصول اذا كده انت خلفت السنة وبيكره الطارعه ابواصل رب القارعه والسماء ذا وشهر والسماء ذا بيقول طب ماشي تخليني امامي امام وانت مع ابو منصور واذا له ونصره قال لك انتوا الحامول ما دخلتش في المثل كان مخالف للشرع شوفوا كده قال قال هكلم اشوف عبد قال سمعت زراره بن عوف يحدد عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بورا فجعل رجل يقرأ خلقوا بسبع يسروا بك العالم فلما صرف قال أيكم قرأ أو أيكم قار فقال رجل أنا فقال قضرنت أن بعضكم خالجا بيها خلطني فيها بنزعني وهذا منهي عنه وفيه مخالفة للإمام لا متابعة المتابعة من صفحة قال عدها يوم بكر لأبي سيبا وهو عبد الله بن محمد معنى خمسة اسمهم عبد الله بن محمد من هم من صاحب قبر اين ها صاحب من يتسبب لهم سابق الله بن محمد بن واحد عبد الله بن محمد بن نبيش. وعبد الله بن محمد المسنعين من شيخ البخاء نعزين خمسة عبد الله بن محمد النفيع عبد الله بن محمد ابن أسنى وعبد الله بن محمد مُنابل أسطح معانا؟ هدو الخمسة كلهم مُبِ طبَقَهٌ اسمهم عبد الله وكلهم أشياء النماء tumors خمسة قال إسماعيل بن повليب آه؟ إسماعيل بن عليب أنه نكسي آه؟ أبو... بشر محمد بن ابن المثامين قال حدت القلعه أن أبي عديم إبنه يا عرب دمو ابن محمد ابن ابراهيم محمد ابن ابراهيم ابن ابراهيم قلاه مع ابن ابي عروب طيب سعد ابن ابي عروب من اوضط الناس في قتادة عن قتادة وكان ابن ابي عروب هذا حديث قتادة كما يحفظ عجل الفاتحة بهذا الإسلام بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضغرة وقال قد علمت أن بعضكم خالجا منها معنى يقول بقى عرفهم من النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ في السورة كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر في الصورة. يعني مثلا بيقرأ قل يا أيها الكفر في سمعه قل يا أيها الكفر كيف مروة كيف أحيانا معني صلاه صلاه الظهر السريه صلاه العصر السريه معنى فكان احيانا يسمعهم من الايه منهم يسمع من النبي عليه الصلاه والسلام قريب منه سمع منه وقرا للصوره او ان النبي عليه الصلاه كان ايه ياتي وابن من يقرأ في خاطف الصوره في وحده قريب فلقط من والمخافتة أيضا يطلق عليها السري أنها قال باب حجة من قال لا يجهر بالبسمة معنى وهذه مسألة طبعا من أعنام المساء ومعضلات الفقر هذه المسألة هل يجهر بالبسمة أو لا في أرض الصلاة الإمام اللي يصل بنا هل يجهر أو لا يجهر خذوا عندكم الجهر كلها ضعيفة لك صح لا صح من أحاديثها ولا ترتقي بمجموعة فرق. أما أحاديث الإصراب فهي في الصحيحين أو أحاديث وستأتي معنى في هذا الآن واحدة يقول لكن لم يشتنيش هالله من بسمائك والنبي عليه الصلاه والسلام علم بعض الصحابه سوره القرز وطلع البسمله ثم قرئ انها طيبه الكوثر معنى والمصحف قبل كل سوره الا سوره براءه فيها البسمله هنعمل ايه هيجي او ما يجيش اه دي مساله بقى اختلفت فيها الراجع في الفه في كتاب البيهقي الف في كتاب ابن عبد البر الف في كتاب ضربوطن الف في كتاب الزيلعي قلوب 50 صفحه في نصر الراعي بيتكلم على المساله دي معنا الحازمي في كتاب الناس وماسو اطاط النفس وباختصار في الناس على أقوال في الجرح في يجب الجرح لأن الحديث كثيرة فيه وكلها ضعيفة لا تصح حتى لا تفقر ولا تتعامر ومنها ما هو ويه ومنها ما هو موضوع ومنها ما هو مكذوب ومنها ما هو شديد ضعف معنا كل حديث يدل على الجرح إما صريح وغير وصحيح وإما صحيح وغير وصريح ممكن يزيك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ البسمان وما يكونش في الصدم جهر من البسمان يكونش في الصدم يعلّم أحد من الصحابة الصورة ما لك؟ انتم عارفين؟ عربنا هذا الذين نصروا الجهر للأئمة الشفائية وجبعة ما لأ. و فريق ثالث قال لا هو مخيب هجروا ولا هجروا والفريق الثالث عبد الله بن المبارك واصحابه وداود الظاهري واصحاب الحديث هو جمع لنا الصحابه والتابعين بالاسراء المساله دي على مساله تانيه هذه البسمله هي ايه من كل سوره او لا او انها ليست ايمان مطلق في بن ما فهمنا الائمه المالك مع جماعه ليست اهل الكفر الا في صوره النهو معنى خلاص ده اللي عرفناه واللي عرفناه تمام هذا مذهب قال ايه بقى ليس الايمان مذهب برضه خطا ضد تمام يقول هي آية من كل الصور شوك ده ضد ليه إلا صورة في مذهب وسط بقى هو مذهب المحققين من آه العلم الثالث أن البسملة هي آية من القرآن لكن هي آية مستقيلة في بداية كل الصور إلا صورة براء معنا يا فهي وجب أدل كثير من الحديث سوره في القران 30 ايه سبعه في صحيح سوره تبارك البسمله قبل الثلاث الاف ولو حطينا البسمله في سوره واحده واحده كانوا 30 ايه لما يصحش. طيب انزل عليه الصلاه والسلام لما جاء وجبريل قال اقرا وقال بسم الله مرحب عنه يقرأ لم يقرأ يقرأ باسم رب كذلك يقرأ صعبه لا الحديث يسرح بس حديث أبي هغير هروا عز وجل خسمته الصلاة بينه وبينه ايه؟ نصفين بإلى الحمد لله رب العالمين ما قلتش لقال باسم الله إذا المدى للراجع إني قال بسمها دي آية مستقلة في يعني كان نبي عليه الصلاة والسلام كما قلت عطولنا عبا صوراء ابو داود والحاكم يعرف فصل الصورة من الصورة بالبسمان معنا إذن الصحيح بالبسمان آية من الفراء ومن كلام الله لأنه ليس بين الدفتين إلا كلام الله عربي طيب لكن هي آية مستقلة معنا في أوائل الصورة من الصورة <تصفيق> الذين طوروا الطول الثالث هذا اختلفوا على ايه قولين ايضا داخل المساله دي هل البسمله ندخلها في ولا مش هندخلها بعد ما ها بعد ما صفصف الامر وتمخر الامر الى المذهب الثالث اختلفوا الى رايين ثم قال لا البسملة قال لا البسمله قال والفرقه الثالثه لا الجزمله حكموها حكم البسملة في اوائل الصور المستقيم وهذا هو الراجح ومن هنا جاء القول بانه يصر بالبسملة وتقرأ على سبيل الاستحباب خلاص لكن افرضوا بعد دخلنا بذلك وتحسن مشاكل لو جهارت ما عليك مش مشكلة درء ان الفكر وسدًا للضرع وسلامةً لقلوب الله ما في إشكال لأن السلف كان زعف حصل نزاع وصراع وصورات وجوالات في المسألة لها الجهر بإيه؟ في البسماء عرفنا؟ منين بداية الخلاف؟ شبنا خلاصة في المسألة فيها؟ نقرأ ماذا سيكون باب حجة من قلة يجهد البسماء طبعا النووي الشافة <تصفيق> شفعية يقولون في الجهر بالبسماء يقول حددنا محمد بن المثاني وابن وشع كلاه مع الغنو عند المعروف والله معنا الليل قال ابن المثاني حددنا محمد بن جعف من محمد بن جعف والهد غنهم بالغلاج قال حددنا شعف قال سمعت قتال يحدد عن آنسا صليتم على رسول الله شوفوا بقى <تصفيق> الحديث الصحيح الاحاديث دي كلها جهر ما فيش منها حديث لا في الصحيح ولا في السنن انما جمعها من عند سنه الدرقوتني برضه من عند الحاكم في المصدره والخطيب جمعها ولفه وقال لك رساله هذا الموضوع ينصب الجرح ما عليه ما فيش حديث في الجرح يعني احسننا احسننا حديث معمر عبد الله بن عن ابي وائل ان هذا هريره قام يعلم الناس صلاه النبي عليه الصلاه والسلام فكبر في تكبير الاحرام وتكبيرات الانتقال والرفع بالتكبيرات الاربع ها اربع مواضع رفع اليدين وقرا الباء الفاتحه عفل قرا الجسمه وجهر بها فلما سن قال والله اني لا اسمعكم صلاه بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم طب الحديث ده معنا في صحيح مسلم وقرانا ليس فيه ذكر الجهر بالبسملة دل على أن ذكر الجهر بالبسملة شامل أصحاب نعاين عبد الله نعاين عبد الله المجمل الذين رأوا هذا حبيب ما ذكروا فيه الجهر بالبسملة بالبسملة ولا يقضاء الفتح هذا أقوى وحلي وحل معلوم لان احنا لما نكون في جو علمي في الرابعه انا صليت بيه باسر ونرجع لليصر كان بيسكن في تكبير الصحراء على بيعمل ايه على السوسته اللي فتحها وبيقرا ال بيتعود وبيقول بسم الله لكن البسمله الراجح انها ليست آيات الفاتح لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الفاتح السبع المثال والقرآن والعظيم الذي قد وثيته طب إنا هنعمل سبع المثال إزاي الشخة وزيك وهنضف البسملة إله فحن لو ضدنا البسملة إله هتصير ثمانية سيد مرحباً في القرآن ويا شعر حباب؟ ألقى بعض المصاحب؟ بعض المصاحب في بعض المصاحب وإذا كنت لو ترجع مثلا للمصاحب المغربين هل تجدش في روايات اخرى وروايات اخرى ما تجتش في مصاحف ما تجتش لكن العبره بالروايات فيها العبره بالروايات وقال تمام ان المشخ فيها اختلاف طيب وايضا رقمها اعتمادا على انه ايه على من سوره الفاتحه ويجعل اواخرها كلها ايه يبقى رقم تصير 7 برضو قال سمعت قتال يحدث عن أنس ومن سمعت شعر وقتال يحدث عن أنس ابن مالك خلص الليته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ باسم الله محمد الرحمن طيب قال حدثنا محمد بن المثان هذا من أصحي الحديث في هذا البن حدثنا أبو جاود نعب بعض الوعيات مش كلها إنما هذه ثابتة المشكلة في إيه؟ في الولد فساتات يقول حدثنا محمد بن المثن قال حدثنا أبو جاود قال حدثنا شعب في هذا الإسلام وزادة قال شعبه فكنت للقتلة سمعته من الأنس قال نعم نحن سألناه عنه يعني سألناه عنه معنى كان النبي عليه الصلاة والسلام يزهر بالبسملة أم لا فقال أنه لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالبسملة أو بسم الله رب قال حددنا محمد بن ميران الراز الجمال أبو جعب ثقة الحار قال حددنا نولحي بن مصر قال حددنا من أوزعه عن عبده وعبده بن أبي لبابة الأزدري أبو القاسم البزاز ثقة ان عمر بن الخطاب شوفوا بقى الصحابه منهم عمر كان كان يظهر الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جد ولا اله الا اما انه بيظهر علم معنى يا اخواته هذا واما لشيء اخر والشهد منها انه لم يكن يجهر بالبسمله لو جهر بالبسمله ذاكرها الراوي وادعاء هذا قبل البسمله الادعاء هذا قبل البسمله دعالي سكت قال عن قتاده انه كتب الي يخبره عن انس بن مالك هي كتب الي يخبره لان قتاده اعم هيكتب له ازاي ما نحتاجش والكتب من هو معرفناه قال أنه حدده وقال صليت لكن هذه العلة مجبورة بماذا بالشروات الأولى أول شيء شعب قال خفيتكم تدريسة ثلاثة منهم قتاج وقتاجة قال سمعته أجس ما في وسطها فانتفت علة تدريس هنا الآفة التي نخاف منها واشت وعن قتادة أنه كتب إليه يكبره عن أنس بن عمال أنه حداده وقال صلى الله عليه وسلم وقال بالنبي عليه الصلاة والسلام وابن بكر بن عمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله وبالعالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرين في الشرق يا الله حمل هذا حديث على إيه على أن أنا أراد أن يبيني الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما يقرأ يقرأ الفتح يعني لا يقرأ الصورة وهذا التأويل للصحيح كأنك تقول الرقوع قبل السجود فما نعرف بي قولي فيها شيء هل فيها جديدة هذه معنا ولذلك العلماء رضوا على الشفعي هذا التأويل لذلك هذا مقصود إنه يفصل مقصود للوقت قال لا اذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في أخير ولذلك السنة الإصرار في البسملة في أول فاتحة وفي أول الصورة قال حدثنا محمد بن مهرام سبق معنا ولا لا الجمال أبو جعفر قال حدثنا الوليد بن المسلم عن أوزاع من من أوزاعي رحمان رحمان رحمان عبد الرحمن بن عمر أبو عمر الفيروت أخبرني قال أخبرني أصحاب ابن عبد الله بن نبي طف سمع عانس بن ملك يذكر ذلك هل هنا قتال ما فيش قتال ما يذكر ذلك أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح بالحمد لله رب العالم معنى الظن إذا جهرت صلاتك صحيح لكن السنة الإسرائية إذا جهرت المصلح جامع الكلمة ودفع المفسر وعبتنا لأبسر عدم تنفير الناس لأت. لكن السنة الإسرائية طيب قال حدثنا حديث بعد هذا أول أول ثاني لا فوجد من طلبس ما لآية من أول كل صورة سوى غراء قال حدثنا عليهم من حزن السعد قال حدثنا مسلم قال أخبارنا المختار ابن فلفل مختار ابن فلفل صدوك الله أوهام كما قال فحمد بن في التقريب قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب عن أنس بن مالك حار قال وحدثنا أبكر ابن أبي سيد والله ظلاه قال حدثنا علي بن مسهر مسهر عن المختار عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أمهره إن أغفى إجفاءة ثم رفع رأسهم التبسين فكل ما أبحكك يا رسول الله قال أنزلت عليه ألفا علي سرورة فقرأ بسم الله رحمه الله إن أعطينك الكوفر فصل لربك منحك إن شانئك هو والكوفر والنهر العظيم في جنة يصب منه ميزابان في الحوض في العرصق فهل المؤمنون المتبعون هذا الحول والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس واردة على هذا الحول ومن شاء بمينه شبطا لا يتمر معناه وهل الحول قبل الميزان بلغ لأن أكذلك الحول قبل الصراط لأنه لا يتجاوز الصراط إلا الناجين أما من تردس في جهنم والعياد لله فهم عدد فالناس يخرجون من الكبور عطاشا فالحرض غياء هذه الأمة فيسرعون من سرب منه لا يعدد يمضي يمضي فالصراط بعد الحرض وليس صراط فبالحرض إِنَّ شَارِئَكَ هُلَطَتْ ثم قال أتدرونَ مَا الْكَوْطَرُ كُنَّ اللَّهُ رَسُولُ العالم. قال فإنه نور معدنية ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة أن يدو عدن نجوم السماء أو كنجوم السماء فيقتنج العبد منه يؤثر ويخر فأقول ربي إنهم من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدها زاد ابن حضر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك الشاهد من هذا الحديث أفوح ذكر البسملة قبل الصورة وليس في هذا دليل صريح على أن البسملة هي من كل الصورة إنما كل في المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ البسملة في استفتاح قراءة في ابتداء قراءة وإلا الحديث الصريح الذي مكرناه لكم أصرح منه معنا إذن ليس بهذا الحديث صراحة في الدلال على أن البسملة آية من كل صورة سوى صورة بها ليس في صراحة الحديث الذي يريد عدثنا أبو قريب محمد بن العلا الهبدان قال أخبره من عن مختار ابن فلف قال سمعت أنس بنبان يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءته يعني إيه كهيأت عندما ينزل عليه الوحيد من نهر حديث غير عنه وقال نهر معدني ربي عز وجل في الجنة عليه حوضن ولم يذكر آميته عدد النجوم طيب نكتبه يا الطريقان یہ دفے موسم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 جَعَلْنَا وَجْهَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لَكَ وَمِنَ الذُّرِّيَّةِ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَادْعُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّكَ أَنْتَ